وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أمائك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الدانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ما تخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا هو من لم يحكم بما كهم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين بالعين والأمثة بالأمثة والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح خفاص، فمن تصدق به فهو كفرت له.